محمد سيد الكونين محمد محمد سيد الكونين انت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم غدوت نورا غدوت نورا على الدنيا ومكرماتا يحفك الخير والإحسان والكرم لا وانجل المحبوب يزهو عجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له والطاربا يا صب الأسحاب حبيب المصطفى يا يا صبا والله Yeah. Oh, يقول الاكوان يا رحيم يا رحمن انت خالق الاكوان يا رحيم يا رحمن انت انزلت الفرقان بسم الله اه اه بسم الله صاحي دني في بيك واعذر فالها ودي في اليوم المشهود يفوزنا واري درحماني الله أنت خالق الأكوان يا رحيم